بسم الله الرحمن الرحيم الشريط التاسع من شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تتمة نوني التوقيد وشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علم والمضمر حذفنه إلا الألف وإيكم في آخر الفعل ألف فجعله منه رافعاً غير اليا والواويا أن كسعين سعياً وحذفه من رافعها تيني وفي وين ويا شكل مجانس قفي نحوخشين يا هند بالكسر ويا قوم خشون وضم وقسم سوية الفعل المؤكد بالنون إن استصل به ألف اثنين أو وجمع أويا مخاطبة حرك ما قبل الألف بالفتح وما قبل الواو بالضم وما قبل الياء بالكسر ويحذف الضمير إن كان واوا أو ياء ويبقى إن كان ألفا. فتقول يا زيداني هل تضرباني ويا زيدون هل تضربن ويا هند هل تضربن والأصل هل تضربانن وهل تضربونن وهل تضربينن فحذفت النون لتوالي الأمثال ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين فصار هل تضربنا وهل تضربنا ولم تحدث الألف لخفتها فصار هل تضربان وبقيت الضمة دالة على الواو والكسره دالة على الياء هذا كله إذا كان الفعل صحيحا فإن كان معتلا فاما ان يكون آخره الفا أو واوا أو ياءا فإن كان آخره واوا أو ياء حذفت لأجل واو الضمير أو يائه وضم ما بقي قبل واو الضمير وكسر ما بقي قبل ياء الضمير فتقول يا زيدون هل تغزون وهل ترمون ويا هند هل تغزين وهل ترمين فإذا الحقته نون التوكيد فعلت به ما فعلت بالصحيح فتحذف نون الرفع وواو الضمير أو ياءه فتقول يا زيدون هل تغزن وهل ترمن ويا هند هل تغزن وهل ترمن هذا إن أسند إلى الواو والياء وإن أسند إلى الألف لم يخذف آخره وبقيت الألف وشكل ما قبلها بحركة تجانس الألف وهي الفتحة فتقول هل تغزواني وهل ترمياني وان كان اخر الفعل الفا فان رفع الفعل غير الواو والياء كالالف والضمير المستثير انقلبت الألف التي في آخر الفعل ياء وفتحت نحو اسعاني وهل تسعياني واسعيان يا زيد وإن رفع واوا أو ياء هذفت الألف وبقيت الفتحة التي كانت قبلها وضمت الواو وكسرت الياء فتقول يا زيدون اخشون ويا هند اخشين هذا إن لحقته نون التوخيد وإن لم تلحقه لم تضم الواو ولم تكسر الياء بل تسكنهما فتقول يا زيدون هل تخشون ويا هند هل تخشين ويا, زيدو ويا زيدون خشوا، ويا هند خشي انتهى ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف فلا تقول اضربان بنون مخففة بل يجب التشديد فتقول اضربان بنون مشددة مكسورة خلافا ليونس فإنه أجاز وقوع النون الخفيفة بعد الألف ويجب عنده كسرها. انتهى وألفا زد قبلها مؤكدة، فعلا إلى نون الإناث أسندة إذا أكد الفعل المسند إلى نون الإناث بنون التوكيد وجب أن يفصل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف كراهية توالي الأمثال فتقول اضرب ناني بنون مشددة مكسورة قبلها ألف انتهى واحذف خفيفة لساكن الردف وبعد غير فتحة إذا تقف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدم وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا إذا ولي الفعل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن وجب حذف النون لالتقاء الساكنين فتقول اضرب الرجل بفتح الباء والأصل اضربا فحذفت نون التوكيد لملاقات الساكن وهو لام التعريف ومنه قوله لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة في الوقف إذا وقعت بعد غير فتحة أي بعد ضمة أو كسره ويرد حينئذ ما كان حذف لأجل نون التوكيد فتقول فيه اضرب يا زيدونا إذا وقفت على الفعل اضرب وفي اضرب يا هند اضربي فتحذف نون التوكيد الخفيفة للوقف وترد الواو التي حذفت لأجل نون التوكيد وكذلك الياء فإن وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة أبدلت النون في الوقت أيضا ألفا فتقول في اضربا يا زيد اضربا انتهى ما لا ينصرف الصرف تنوين أتى مبين معنا به يكون الاسم امكن الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا وغير متمكن وان لم يشبه الحرف سمي معربا ومتمكنا ثم المعرب على قسمين أحدهما ما أشبه الفعل ويسمى غير منصرف ومتمكنا غير أمكان والثاني ما لا يشبه الفعل ويسمى منصرفا ومتمكنا أمكان وعلامة المنصرف أن يجرب الكثرة مع الألف واللام والإضافة وبدونهما وأن يدخله الصرف وهو التنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكن وذلك المعنى هو عدم شبهه الفعل نحو مررت بغلام وغلام زيد والغلام واحترز بقوله لغير مقابلة من تنوين أذرعات ونحوه فإنه تنوين جمع في السالم وهو يصحب غير المنصرف كأذرعات وهندات على ممرأة وقد سبق الكلام في تسميته تنوين المقابلة واحترز بقوله أو تعويض من تنوين جوار وغواش ونحوهما فإنه عوض من الياء والتقدير جواري وغواشي وهو يصحب غير المنصرف كهذين المثالين وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين ويجر بالفتحة إن لم يضف أو لم تدخل عليه أل نحو مررت بأحمد فإن أضيف أو دخلت عليه أل جر بالكثرة نحو مررت بأحمدكم وبالأحمد وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقام العلتين والعلل التسع يجمعها قوله عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وأجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها أرف ووزن فعل وهذا القول تقريب وما يقوم مقام علتين منها اثنان احدهما الف التأنيث مقصورة كانت كحبلة او ممدودة كحمراء والثاني الجمع المتناهي كمساجد ومصابيح وسيأتي الكلام عليها مفصلا انتهى فالف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين وهو المراد هنا فيمنع ما فيه ألف التأنيث من الصرف مطلقا أي سواء كانت الألف مقصورة كحبلة أو ممدودة كحمراء علما كان ما هي فيه كزكرياء أو غير علم كما مثل انتهى وزائدا فعلان في وصف سلم من أي رابطاء تأنيث ختم أي يمنع لسم من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون بشرط ألا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتاء التأنيث وذلك نحو السكران وعطشان وغضبان فتقول هذا سكران ورأيت سكرانا ومررت بسكران فتمنعه من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون والشرط موجود في، لأنك لا تقول للمؤنثة سكران وإنما تقول سكرة وكذلك عطشان وغضبان فتقول امرأة عطشة وغضبة ولا تقول عطشانة ولا غضبانة فإن كان المذكر على فعلان والمؤنث على فعلان صرفت فتقول هذا رجل سيفان أي طويل ورأيت رجلا سيفانا ومررت برجل سيفان فتصرفه لأنك تقول للمؤنتتي سيفانة أي طويلة ووصف نصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث بك كأشهل أي وتمنع الصفة أيضا بشرط كونها أصلية أي غير عارضة إذا انضم إليها كونها على وزن أفعل ولم تقبل التاء نحو أحمر وأخضر فإذا قبلت التاء صرفت نحو مررت برجل أرمل أي فقير فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة أرملة بخلاف أحمر وأخضر فإنهما لا ينصرفان إذ يقال للمؤنثة حمراء وخضراء ولا يقال أحمرة وأخضرة فمنعا للصفة ووزن الفعل وإن كانت الصفة عارضة كأربع فإنه ليس صفة في الأصل بل اسم عدد ثم استعمل صفة في قولهم مررت بنسوة اربع فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف وإليه أشار بقوله والغين عارض الوصفية كأربع وعارض الاسمية. فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وص من منع وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلن المنع أي إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعى صفة ليس بأصل وإنما هو عارض كأربع فألغيه أي لا تعتد به في منع الصرف كما لا تعتد بعروض الاسمية فيما هو صفة في الأصل كأدهم للقيد فإنه صفة في الأصل لشيء فيه سواد ثم تعمل استعمال الأسماء فيطلق على كل قيد أدهم ومع هذا تمنعه نظرا إلى الأصل وأشار بقوله وأجدل إلى آخره إلى أن هذه الألفاظ أعني أجدلا بالصقر وأخيلا لطائر وأفعى للحية ليست بالصفات فكان حقها ألا لا تمنع من الصرف ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها فتخيل في أجدل معنى القوة وفي أخيل معنى التخيل وفي أفعى معنى الخبث فمنعها لوزن الفعل والصفة المتخيلة والكثير فيها الصرف إذ لا وصفية فيها محققة انتهى ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وتلاثة وأخر ووزن مثنى وتلاثة كهما في واحد لأربع فليعلم مما يمنع صرف الاسم العدل وصفته وذلك في اسماء العدد المبنية على فعال ومفعل كثلاث ومثنى فثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة ومثنى معدولة عن اثنين اثنين فتقول جاء القوم ثلاثة اي ثلاثة ثلاثة ومثنى اي اثنين اثنين وسمع استعمال هذين الوزنين اعني فعال ومفعل من واحد واثنين وثلاثة واربعه نحو احاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وسمع أيضا في خمسة وعشرة نحو خماسة ومخمس وعشارة ومعشر وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية وتسعة نحو سداسة ومستس وسباعة ومسبع وثمان ومثمن وتساعة ومتسع ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة التي في قولك مررت بنسوة أخرى وهو معدول عن الآخر وتلخص من كلام المصنف أن الصفة تمنع مع الألف والنون الزائدتين ومع وزن الفعل ومع العدل انتهى وكل جمع مشبه مفاعلة أو المفاعل بمنع كافلة هذه هي العلة الثانية التي تستقل بالمنع وهي الجمع المتناهي وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوصطها ساكن نحو مساجد ومصابيح ونبه بقوله مشبه مفاعلا أو المفاعيل على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع وإن لم يكن في أوله مين فيدخل ضوارب وقناديل في ذلك فإن تحرك الثاني صرف نحو صياقلة وذع منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري إذا كان هذا الجمع أعني صيغة منتهى الجمع معتل الآخر أجريته في الجر والرفع مجرى المنقوص كساري فتنونه وتقدر رفعه أو جره ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفه و... وأما في النصب فتثبت الياء وتحركها بالفتح بغير تنوين فتقول هؤلاء جوار وغواش ومررت بجوار وغواش ورأيت جواري وغواشي والأصل في الجر والرفع جواري وغواشي وجواري وغواشي فحذفت الياء وعوض منها التنوين ولسراويل بهذا الجمع شبه نقتضى عموم المنع يعني أن سراويل لما كانت صيغته كصيغه منتهى الجموع امتنع من الصرف لشبهه به وزعم بعضهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه واختار المصنف أنه لا ينصرف ولهذا قال شبه نقتضى عموم المنع وإن به سمي أو بما لحق به فلانصراف منعه يحق أي إذا سمي بالجمع المتناهي أو بما ألحق به لكونه على زينته كشرحيلة فإنه يمنع من الصرف للعالمية وشبه العجمة لأن هذا ليس في الآحاد العربية ما هو على زينته فتقول في من اسمه مساجد أو مصابيح أو سراويل هذا مساجد ورأيت مساجد ومررت بمساجد وكذا البواقي. والعلم امنع صرفه مركبة تركيب مسج نحو معدي كربة مما يمنع صرف الاسم العالمية والتركيب نحو معدي كرب وبعل بكة فتقول هذا معدي كرب ورأيت معدي كربة ومررت بمعدي كربة فتجعل إعرابه على الجزء الثاني وتمنعه من الصرف للعلميه والتركيب وقد سبق الكلام في الأعلام المركبة في باب العلم انتهى كذاك حاوي زائدي فعلان كغطفان وكأصبهان أي كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما وفيه ألف ونون زائدتان كغطفان واصبهان بفتح الهمزة وكسرها فتقول هذا غطفان ورأيت غطفان ومررت بغطفان فتمنعه من الصرف للعالمية وجيادة الألف والنون انتهى كذا مؤنة بهاء مطلقة وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو ثقر أو زيد اسم امرأة لسم ذكر وجهان في العادم تذكيرا سرق وعجمة كهند والمنعو أحق ومما يمنع صرفه أيضا العالمية والتأنيث فإن كان العلم مؤنة بالهاء امتنع من الصرف مطلقا أي سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنة كفاطمة زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل ألم يكن كذلك كثبة وقولة علمين وإن كان مؤنثا بالتعليق أي بكونه علم انثى فإما أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد من ذلك فإن كان على أزيد من ذلك امتنع من الصرف كزينب وسعاد علمين فتقول هذه زينب ورأيت زينب ومررت بزينب وإن كان على ثلاثة أحرف فإن كان محرك الوسط منع أيضا كثقر وإن كان ساكن الوسط فإن كان أعجميا كجور اسم بلد أو منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيدة اسم امرأة منع أيضا فإن لم يكن كذلك بأن كان ساكن الوسط وليس اعجميا ولا منقولا من مذكر ففيه وجهان المنع والصرف والمنع أولى فتقول هذه هند ورأيت هند ومررت بهند انتهى والعجمي الوضع والتعريف مع. زيد على الثلاث صرفهم تنع ويمنع صرف اسم أيضا العجمة والتعريف وشرطه أن يكون علما في اللسان الأعجمي وزائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسماعيل فتقول هذا إبراهيم ورأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم فتمنعه من الصرف للعلمية والعجمة فإن لم يكن الأعجمي علما في لسان العجم بل في لسان العرب أو كان نكيره فيهما كلجام علما أو غير علم صرفته فتقول هذا لجام ورأيت لجاما ومررت بلجام وكذلك تصرف ما كان علما أعجميا على ثلاثة أحرف سواء كان محرك الوسط كشتر أو ساكنه كنوح ولوط انتهى. كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى أي كذلك يمنع صرف الاسم إذا كان علما وهو, وهو على وزن يخص الفعل أو يغلب فيه والمراد بالوزن الذي يخص الفعل ما لا يوجد في غيره إلا ندورا وذلك كفعل وفعل فلو سميت رجلا بضرب أو كلم منعته من الصرف فتقول هذا ضرب أو كلم ورأيت ضرب أو كلم ومررت بضرب أو كلم والمراد بما يغلب فيه أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم فالأول كإسمد وإصبع فان هاتين الصيغتين يكثران في الفعل دون لسم كضرب واسمع ونحوهما من الأمر المأخوذ من فعل ثلاثي فلو سميت رجلا بإسمد واصبع منعته من الصرف للعلميه ووزن الفعل فتقول هذا اسمد ورأيت إسمد ومررت بإسمد والثاني كأحمد ويزيد فإن كل من الهمزة والياء يدل على معنى في الفعل وهو التكلم والغيبة ولا يدل على معنى في الاسم فهذا الوزن وزن غالب في الفعل بمعنى أنه به أولى فتقول هذا أحمد ويزيد ورأيت أحمد ويزيد ومررت بأحمد ويزيد فيمنع للعلميه ووزن الفعل فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه لم يمنع من الصرف فتقول في رجل اسمه ضرب هذا ضرب ورأيت ضربا ومررت بضرب لأنه يوجد في الاسم كحجر وفي الفعل كضرب وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف أي ويمنع صرف الاسم أيضا للعالمية وألف الحاق المقصورة كعلقا وأرطا فتقول فيهما علمين هذا علق ورأيت علق ومررت بعلق فتمنعه من الصرف للعلميه وشبه ألف الالحاق لألف التأنيث من جهة أن ما هي فيه والحالة هذه أعني حال كونه علما لا يقبل تاء التأنيث فلا تقول في من اسمه علقة علقاتا كما لا تقول في حبلة حبلاتا فإن كان ما فيه ألف الإلحاق غير علم كعلقا وأرطا قبل التسمية بهما صرفته لأنها, لأنها والحالة هذه لا تشبه ألف التأنيف وكذا ان كانت ألف الإلحاق ممدودة كعلباء فإنك تصرف ما هي فيه على من كان أو نكره انتهى والعلم امنع صرفه إن عدلا كفعل التوكيد أو كثعل والعدل والتعريف مانعا سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر يمنع صرف الاسم للعالمية أو شبهها وللعدل وذلك في ثلاثة مواضع الأول, الأول ما كان على فعل من ألفاظ التوكيد فإنه يمنع من الصرف لشبه العالمية والعدل وذلك نحو جاء النساء جمع. ورأيت النساء جمعة ومررت بالنساء جمعة والأصل جمعوات لأن مفرده جمع فعدل عن جمعوات إلى جمع وهو معرف بالإضافة المقدرة أي جمعهن فأشبه تعريفه تعريف العالمية من جهة أنه معرفة وليس في اللفظ ما يعرفه الثاني العلم المعدول إلى فعل كعمر وزفر وثعل والأصل عامر وذاثر وثاعل فمنعه من الصرف للعالمية والعدل الثالث سحر إذا أريد من يوم بعينه نحو جئتك يوم الجمعة سحر فسحر ممنوع من الصرف للعدل وشبه, وشبه العالمية وذلك أنه معدول عن السحر لأنه معرفة والأصل في التعريف أن يكون بأل فعدل به عن ذلك وصار تعريفه مشبها لتعريف العالمية من جهة أنه لم يلفظ معه بمعرف وابني على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم وصرفا ما نقر من كل ما التعريف فيه أترى أي إذا كان علم المؤنث على وزن فعالي كحذام ورقاشي فللعرب فيه مذهبان أحدهما وهو مذهب أهل الحجاز بناؤه على الكسر، فتقول هذه حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي والثاني وهو مذهب بني تميم إعرابه كإعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل والأصل حازمة وراقشة فعدل إلى حذام ورقاشي كما عدل عمر وجشم عن عامر وجاشم وإلى هذا أشار بقوله وهذا نظير جشم عند تميم وأشار بقوله وصرفا ما نكر إلى أن ما كان منعه من الصرف للعالمية وعلة أخرى إذا زالت عنه العالمية بتنكيره صرف لزوال إحتى العلتين وبقاؤه بعلة واحدة لا يقتضي منع الصرف وذلك نحو معدي كرب وغطفان وفاطمة وإبراهيم وأحمد وعلق وعمر اعلاما فهذه ممنوعة من الصرف للعالمية وشيء آخر فإذا نكرتها صرفتها لزوال أحد سببيها وهو العالمية فتقول رب معدي كرب رأيت وكذا الباقي وتلخص من كلامه أن العالمية تمنع الصرف مع التركيب ومع زيادة الالف والنون ومع التأنيث ومع العجمة ومع وزن الفعل ومع ألف الإلحاق المقصورة ومع العدل انتهى وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي كل منقوص كان نظيره في الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف يعامل معاملة جوار في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض وينصب بفتحة من غير تنوين وذلك نحو قاض على امرأة فإن نظيره من الصحيح ضارب على ممرأة وهو ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث وهو مشبه بجوار من جهة أن في آخره ياء قبلها كصة، فيعامل معاملته فتقول هذه قاض ومررت بقاض ورأيت قاضية كما تقول هذه هؤلاء جوار ومررت بجوار ورأيت جوارية انتهى ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف وذلك كقوله تبصر خليلي هل ترى من ضعائن وهو كثير وأجمع عليه البصريون والكوفيون وورد أيضا صرفه للتناسب كقوله تعالى سلاسلا وأغلالا وسعيرا فصرف سلاسل لمناسبة ما بعده وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة فأجازه قوم ومنعه آخرون وهم أكثر البصريين واستشهدوا لمنعه بقوله ومما ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض فمنع عامر من الصرف وليس فيه سوى العلمية وإلى هذا أشار بقوله والمصروف قد لا ينصرف. انتهى أعراب الفعل ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد إذا جرد الفعل المضارع عن عامل النصب وعامل الجزم رفع واختلف في رافعه فذهب قوم إلى أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم فيضرب في قولك زيد يضرب واقع موقع ضارب فارتفع لذلك وقيل ارتفع لتجرده من الناصب والجازم وهو اختيار المصنف وبلن انصبه وكي كذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من ان فهو مضطرد ينصب المضارع اذا صحبه حرف ناصب وهو لن أو كي أو أن أو إذن نحو لن أضرب وجئت كي أتعلم وأريد أن تقوم واذا أكرمك في جواب من قال لك آثك وأشار بقوله لا بعد علم إلى أنه إن وقعت أن بعد علم ونحوه مما يدل على اليقين وجب رفع الفعل بعدها وتكون حينئذ مخففة من الثقيلة نحو علمت أن يقوم التقدير أنه يقوم فخففت وحذف اسمها وبقي خبرها وهذه هي غير الناصبة للمضارع لأنها لأن هذه ثنائية لفظا ثلاثية وضعة وتلك ثنائية لفظا ووضع وإن وقعت بعد ظن ونحوه مما يدل على الرجحان جاز في الفعل بعدها وجهان أحدهما النصب على جعل أن من نواصب المضارع الثاني الرفع على جعل أن مخففة من الثقيلة فتقول ظننت أن يقوم وأن يقوم والتقدير مع الرفع ظننت أنه يقوم فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها وهو الفعل وفاعله وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عمله يعني أن من العرب من لم يعمل أن الناصبة للفعل المضارع وإن وقعت بعد ما لا يدل على يقين أو رجحان فيرفع الفعل بعدها حملا على أختها ما المفترية لاشترافهما في أنهما يقدران بالمصدر فتقول أريد أن تقوم كما تقول عجبت مما تفعل انتهى ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصل أو قبله اليمين وانصب وارفع إذا إذن من بعد عطف وقع تقدم أن من جملة نواصب المضارع إذا ولا ينصب بها إلا بشروطه أحدها أن يكون الفعل مستقبلا الثاني أن تكون مصدرة الثالث ألا يفصل بينها وبين منصوبها وذلك نحو أي قال أنا آتيك فتقول إذا أكرمك فلو كان الفعل بعدها حالا لم ينصب نحو أي قال أحبك فتقول إذا أظنك صادقا فيجب رفع أظن وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إن لم تتصدر نحو زيد إذن يكرمك، فإن كان المتقدم عليها حرف عطف جاز في الفعل الرفع والنصب نحو وإذا أكرمك، وكذا يجب رفع الفعل بعدها انفصل بينها وبين نحو إذا زيد يكرمك، فإن فصلت بالقسم نصبت نحو إذا والله أكرمك. وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا فأنعمل مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما اضمر كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا اختفت أن من بين نواصب المضارع بأنها تعمل مظهرة ومضمرة فتظهر وجوبا إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية نحو جئتك لألا تضرب زيدا وتظهر جوازا إذا وقعت بعد لام الجر ولم تصحبها لا النافية نحو جئتك لأقرأ ولأن أقرأ هذا إذا لم تسبقها كان المنفية فإن سبقتها كان المنفية وجب إضمار ان نحو ما كان زيد ليفعل ولا تقول لأن يفعل قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ويجب إضمار أن بعد أو المقدرة بحتى أو إلا فتقدر بحتى إذا كان الفعل الذي قبلها مما ينقضي شيئا فشيئا وتقدر بإلا ان لم يكن كذلك فالأول كقوله لا لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري أي لأستسهلن الصعب حتى أدرك المنى فأدرك منصوب بأن المقدرة بعد أو التي بمعنى حتى وهي واجبة الاضمار والثاني كقوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كثرت كعوبها أو تستقيم أي كسرت كعوبها إلا أن تستقيم فتستقيم منصوب بان بعد أو واجبة الإضمار وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن ومما يجب إضمار أن بعده حتى نحو سرت حتى أدخل البلد فحتى حرف جر وأدخل منصوب بأن المقدر بعد حتى هذا إذا كان الفعل بعدها مستقبلا فإن كان حالا أو مؤولا بالحال وجب رفعه وإليه الإشارة بقوله وتلو حتى حال نوم مؤولا بهرف عنا وانصب المستقبل فتقول سرت حتى أدخل البلد بالرفع إن قلته وأنت داخل وكذلك إن كان الدخول قد وقع وقفت به حكاية تلك الحال الماضية نحو كنت سرت حتى أدخلها انتهى. وبعد ف جواب نفي أو طلب محضين أن وستروها حتم نصب. يعني أن أن تنصب وهي واجبة الحذف الفعل المضارع بعد الفاء المجاب بها نفي محض أو طلب محض. فمثال النفي ما تأتينا فتحدثنا قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ومعنى كون النفي محضا ان يكون خالصا من معنى الإثبات فإن لم يكن خالصا منه وجب رفع ما بعد الفاء نحو ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا ومثال الطلب وهو يشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والثمانية فالأمر نحو ايتني فأكرمك ومنه يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا والنهي نحو لا تضرب زيدا فيضربك ومنه قوله تعالى لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي والدعاء نحو رب انصرني فلا أخذل ومنه رب وثقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن والاستفهام نحو هل تكرم زيدا فيكرمك ومنه قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا والعرض نحو ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا ومنه قوله يا ابن الكرام ألا تدنوا فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع والتحضيض نحو لولا تأتينا فتحدثنا ومنه قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين والتمني نحو ليت لي مالا فأتصدق منه ومنه قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ومعنى أن يكون الطلب محضا الا يكون مدلولا عليه باسم فعل ولا بنفظ الخبر فإن كان مدلولا عليه بأحد هذين المذكورين وجب رفع ما بعد الفاء نحو صه فاحسن إليك وحسبك الحديث فينام الناس انتهى والواو كالفاء ان تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع يعني أن المواضع التي ينصب فيها المضارع بإضمار أن وجوبا بعد الفاء ينصب فيها كلها بأن مضمرة وجوبا بعد الواو إذا قصد بها المصاحبة نحو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادرين وقوله فقلت دعي وأدع ان أندى لصوت أي نادي داعياني وقوله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وقوله ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء واحترز بقوله إن تفد مفهوما مع عما إذا لم تفد ذلك بل أردت التشريك بين الفعل والفعل أو أردت جعل ما بعد الواو خبرا لمبتدا محلوف فإنه يجوز حينئذ النصب ولهذا جاز فيما بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن ثلاثة أوجه. الجزم على التشريك بين الفعلين نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن والثاني الرفع على إضمار مبتدا نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي وأنت تشرب اللبن والثالث النصب على معنى النهي عن الجمع بينهما نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي لا يقم منك أن تأكل السمك وأن تشرب اللبن فينصب هذا الفعل بأن مضمرة انتهى وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد يجوز في جواب غير النفي من الأشياء التي سبق ذكرها أن تجزم إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء نحو زرني أزرك وكذلك الباقي وهل هو مجزوم بشرط مقدر أي زرني فإن تزرني أزرك أو بالجملة قبله قولان ولا يجوز الجزم في النفي فلا تقول ما تأتينا تحدثنا انتهى وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع لا يجوز الجزم عند سقوط الفاء بعد النهي إلا بشرط أن يصح المعنى بتقدير دخول إن الشرطية على لا فتقول لا تدن من الأسد تسلم بجزم تسلم إذ يصحه إن لا تدن من الأسد تسلم ولا يجوز الجزم في قولك لا تدن من الأسد يأكلك إذ لا يصح إن لا تدن من الأسد يأكلك وأجاز الكسائي ذلك بناء على أنه لا يشترط عنده دخول إن على لا فجزمه على معنى إن تدن من الأسد يأكلك انتهى والامر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبله قد سبق أنه إذا كان الأمر مدلولا عليه باسم فعل أو بلفظ الخبر لم يجز نصبه بعد الفاء وقد صرح بذلك هنا فقال متى كان الأمر بغير الصيغة فعل ونحوها فلا ينتصب جوابه لكن لو اسقطت الفاء جزمته كقولك صهب إحسن إليك وحسبك الحديث ينم الناس وإليه أشار بقوله وجزمه قبله انتهى والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب أجاد الكفّيون قاطبة أن يعامل الرجاء معاملة التمني فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمني وتبعهم المصنف ما ورد منه قوله تعالى لعل أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع في قراءة من نصب أطلع وهو حفص عن عاصم انتهى وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف يجوز أن ينصب بأن محذوفة أو مذكورة بعد عاطف تقدم عليه اسم خالص أي غير مقصود به معنى الفعل وذلك كقوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف فتقر منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحذف لأن قبله اسما صريحا وهو لبس وكذلك قوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر فأعقله منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحذف لأن قبله اسم صريحا وهو قتلي وكذلك قوله لولا توقع معتر فارضيه ما كنت اوثر اطرابا على تربي فارضيه منصوب بأن محذوفة جوازا بعد الفاء لأن قبلها اسم صريحا وهو توقع وكذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيرسل منصوب بأن الجائزة الحذف لأن قبله وحيا وهو اسم صريح فإن كان الاسم غير صريح أي مقصودا به معنى الفعل لم يجوز النصب نحو الطائر فيغضب زيد الذباب فيغضب يجب رفع لأنه معطوف على طائر وهو اسم غير صريح لأنه واقع موقع الفعل من جهة أنه صلة لأل وحق الصلة أن تكون جملة فوقع طائر موضع يطير والأصل الذي يطير فلما جاء بأل عدل عن الفعل لاسم الفاعل لأجل أل لأنها لا تدخل إلا على الأسماء إنت وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فقبل ما عدل رواه لما فرغ من ذكر الأماكن التي ينصب فيها بأن محذوفه إما وجوبا وإما جوازا ذكر أن حذف أن والنصب بها في غير ما ذكر شاذ لا يقاس عليه ومنه قولهم مره مره يحفرها بنصب يحفر أي مره أي يحسرها ومنه قولهم خذ اللص قبل يأخذك أي قبل أي يأخذك ومنه قوله ألا أي هذا الداجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي في رواية من نصب أحضر أي أن أحضر عوامل الجزم بلا ولا من طالبا ضع جزمه في الفعل هكذا بلم ولما وجزم بإن ومن وما ومهما أي أيان أين إذما وحيثما أنا وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسمى الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين أحدهما ما يجزم فعلا واحدا وهو اللام الدالة على الأمر نحو ليقم زيد أو على الدعاء نحو ليقض علينا ربك ولا الدالة على النهي نحو قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا أو على الدعاء نحو ربنا لا تؤاخذنا ولم ولما وهما للنفي ويختصان بالمضارع ويقلبان معناه إلى المضي نحو لم يقم زيد ولما يقم عمر ولا يكون المنفي بلما إلا متصلا بالحال والثاني ما يجزم فعلين وهو إن نحو وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ومن نحو من يعمل سوء يجز به وما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله ومهما نحو وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وأي نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ومتى كقوله متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد وايان كقوله أيان منك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرة وأينما كقوله أينما الريح تميلها سمل واذما نحو قوله وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا وحيثما نحو قوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غادر الأزمان وأنا نحو قوله خليلي لي أن تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيك ما لا يحاوله وهذه الأدوات التي تجزم فعلين كلها أسماء إلا إن وإذما فإنهما حرفان وكذلك الأدوات التي تجزم فعلا واحدا كلها حروف. فعلين يقتضين شرط قدم، يتلو الجزاء وجوابا وسما يعني أن هذه الأدوات المذكوره في قوله وجزم بإن إلى قوله وأن يقتضين جملتين إحداهما وهي المتقدمة تسمى شرطا والثانية وهي المتأخرة تسمى جوابا وجزاء ويجب في الجملة الأولى أن تكون فعلية وأما الثانية فالاصل فيها أن تكون فعلية ويجوز أن تكون سمية نحو إن جاء زيد أكرمته وإن جاء زيد فله الفضل وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين إذا كان الشرط والجزاء جملتين فعليتين فيكونان على أربعة أنحاء الأول أن يكون الفعلان ماضيين نحو إن قام زيد قام عمرو ويكونان في محل جزم ومنه قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم والثاني أن يكون مضارعين نحو إن يقم زيد يقم عمر ومنه قوله تعالى وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله والثالث أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا نحو إن قام زيد يقم عمر ومنه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها والرابع أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا وهو قليل ومنه قول الشاعر من يكدني بسيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من يقوم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وبعد ماضا رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن أي إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز جزم الجزاء ورفعه وكلاهما حسن فتقول إن قام زيد يقوم عمر ويقوم عمر ومنه قول وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم وإن كان الشرط مضارعا والجزاء مضارعا وجب الجزم فيهما ورفع الجزاء ضعيف كقوله يا اقرع ابن حابس يا أقرع إنك ان يسرع أخوك تسرع وقرب فاحت من جواب لو شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل أي إذا كان الجواب لا يصح أن يكون شرطا وجب قترانه بالفاء وذلك كالجملة الاسمية نحو إن جاء زيد فهو محسن وكفعل الأمر نحو إن جاء زيد فاضربه وكالفعلية المنفية بما نحو إن جاء زيد فما أضربه ولن نحو إن جاء زيد فلن أضربه فإن كان الجواب يصح أن يكون شرقا كالمضارع الذي ليس منفيا بما ولا بلن ولا مقرونا بحرف التنفيس ولا بقد وكالماضي المتصرف الذي هو غير مقرون بقد لم يجب اقترانه بالفاء نحو ان جاء زيد يجيء عمرو او قام عمرو انتهى وتخلف الفاء إذا المفاجاه كان تجد اذا لنا مكافاه اي إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء ويجوز إقامة إذا الفجائية مقام الفاء ومنه قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذاهم يقنطون ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية استغناء بفهم ذلك من التمثيل وهو إن تجد إذن لنا مكافأة انتهى والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء او الواو بتثليث قمم اذا وقع بعد جزاء بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثه اوجه الجزم والرفع والنصب وقد قرئ بالثلاثه قوله تعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء بجزم, بجزم يغفر ورفعه ونصبه وكذلك روي بالثلاثه قوله فان يهلك ابو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام وناخذ بعده بذناب عيش اجب الظهر ليس له سنام روي بجزم ناخذ ورفعه ونصبه وجزم وجزمنا نصب لفعل اسرفا أواو بالجملتين اكتنفا إن وقع إذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقارون بالفاء أو الواو جاز نصبه وجزمه نحو يقم زيد ويخرج خالد أكرمك بجزم يخرج ونصبه ومن النصب قوله ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضم انتهى والشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي إن المعنى فهم يجوز حذف جواب الشرط والاستغناء بالشرط عنه وذلك عندما يدل دليل على حذفه نحو أنت ظالم إن فعلت فحذف جواب الشرط لذلالة أنت ظالم عليه والتقدير أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم وهذا كثير في لسانهم وأما عكسه وهو حذف الشرط والاستغناء عنه بالجزاء فقليل ومنه قوله فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقة الحسام أي وإلا تطلقها يعلم مفرقة الحسام انتهى واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم كل واحد من الشرط والقسم يستدعي جوابا وجواب الشرط إما مجزوم أو مقرون بالفا وجواب القسم ان كان جملة فعلية مثبتة مصدرة بمضارع اكد باللام والنون نحو والله لاضربن زيدا وإن صدرت بماض اقترن باللام وقد نحو والله لقد قام زيد، وإن كان جملة اسميه فبإن واللام أو اللام وحدها أو بإن وحدها نحو والله إن زيدا لقائم والله لزيد قائم ووالله إن زيدا قائم وإن كان جملة فعلية منفية فينفى بما أو لا أو إن نحو والله ما يقوم زيد ولا يقوم زيد وإن يقوم زيد والاسمية كذلك فإذا جتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لذلالة جواب الأول عليه، فتقول إن قام زيد والله يقوم عمرو، فتحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه، وتقول والله إن يقوم زيد لا يقومن عمرو، فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه. انتهى. وإن توالي وقبل ذو خبر، فالشرط رجح مطلقا بلا حذر. أي إذا جتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما وحذف جواب المتأخر هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر فإن تقدم عليهما ذو خبر رجح الشرط مطلقا أي سواء كان متقدما أو متاخرا فيجاب الشرط ويحذف جواب القسم فتقول زيد إن قام والله أكرمه وزيد والله إن قام أكرمه انتهى وربما رجح بعد قسم شرط بلاذي خبر مقدم أي وقد جاء قليلا ترجح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم وإن لم يتقدم ذو خبر ومنه قوله لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل فلا لئن موطئة لقسم المحذوف والتقدير والله لئن وإن شرط وجوابه لا تلفنا وهو مجزوم بحذف الياء ولم يجب القسم بل حذف جوابه لدلاله جواب الشرط عليه ولو جاء على الكثير واجابه القسم لتقدمه لقيل لا تلفينا باثبات الياء لانه مرفوع انتهى فصل لو لو حرف شرط في مضي ويقل ايلاؤها مستقبلا لكن قبل لو تستعمل استعمالين أحدهما أن تكون مصطرية وعلامتها صحة وقوع أن موقعها نحو وددت لو قام زيد أي قيامه وقد سبق ذكرها في باب الموصول الثاني أن تكون شرطية ولا يليها غالبا إلا ماض معنا ولهذا قال لو حرف شرط في مضي وذلك نحو قولك لو قام زيد لقمت وفسرها سيبويه بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره وفسرها غيره بأنها حرف امتناع لامتناع وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة والأولى الأفح وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى وإليه أشار بقوله ويقل ايلاؤها مستقبلا ومنه قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وقوله ولو ان ليلى الاخيليه سلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشه او زقا اليها صدى من جانب القبر صائح انتهى وهي في الاختصاص بالفعل كإن لكن لو أن بها قد تقترن يعني أن لو الشرطية تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم كما أن إن الشرطية كذلك ولكن تدخل لو على أن واسمها وخبرها نحو لو أن زيدا قائم لقمت واختلف فيها والحالة هذه فقيل هي باقية على اختصاصها وأن وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل بفعل محذوح والتقدير لو ثبت أن زيدا قائم لقمت أي لو ثبت قيام زيد وقيل زالت عن الاختصاص وأن وما دخلت عليه في موضوع رفع مبتدى والخبر محذوف والتقدير لو أن زيدا قائم ثابت لقمت لو قيام زيد ثابت وهذا مذهب سيبوي انتهى وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي نحو لو في كفا قد سبق أن لو هذه لا يليها في الغالب إلا ما كان ماضيا في المعنى وذكر هنا أنه إن وقع بعدها مضارع فإنها تقلب معناه إلى المضي كقوله رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا أي لو سمعوا ولا بد للو هذه من جواب وجوابها إما فعل ماض أو مضارع منفي بلم. وإذا كان جوابها مثبتا فالاكثر قترانه باللام نحو لو قام زيد لقام عمر ويجوز حذفها فتقول لو قام زيد قام عمرو وإن كان منفيا بلم لم تصحبها اللام فتقول لو قام زيد لم يقم عمرو وإن نفي بما فالأكثر تجرده من اللام نحو لو قام زيد ما قام عمرو ويجوز قترانه بها نحو لو قام زيد لما قام عمرو انتهى أما ولولا ولوما أما كمهما يك من شيء وفا لتلوي تلويها وجوبا الفا أما حرف تفصيل وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، ولهذا فسرها سيبويه بمهما يكو من شيء، والمذكور بعدها جواب الشرط، فلذلك لزمته الف نحو أما زيد فمنطلق، والأصل مهما يكو من شيء فزيد منطلق، فأنيبت ان أم أ أما مناب مهما يكو من شيء فصار أما فزيد منطلق ثم أخرت الفاء إلى الخبر فصار أما زيد فمنطلق ولهذا قال وثال تلوي تلويها وجوبا ألفا انتهى وحذف ذلفا قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبذا سبق أن هذه الفاء ملتزمة الذكر وقد جاء حذفها في الشعر كقوله فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب أي فلا قتال وحذفت في النثر أيضا بكثرة وبقلة فالكثرة عند حذف القول معها كقوله عز وجل فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ أي فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم والقليل ما كان بخلافه كقوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد ما بال رجال يسترطون شروطا ليست في كتاب الله هكذا وقع في صحيح البخاري ما بال بحذف الفاء والاصل أما بعد فما بال رجال فحذفت الفاء انتهى لولا ولوما يلزمان لبتداء إذا عن بوجود عقد للولا ولوما استعمالا أحدهما أن يكون دالين على امتناع الشيء لوجود غيره وهو المراد بقوله إذا متنا عن بوجود عقدة ويلزمان حينئذ لبتداء فلا يدخلان إلا على المبتدا. ويكون الخبر بعدهما محذوفا وجوبا ولا بد لهما من جواب فإن كان مثبتا قرن باللام غالبا وإن كان منفيا بما تجرد عنها غالبا وإن كان منفيا بلم لم يقترن بها نحو لولا زيد لاكرمتك ولو ما زيد لاكرمتك ولو ما زيد ما جاء عمر ولو ما زيد لم يجئ عمر فزيد في هذه المثل ونحوها مبتدا وخبره محذوف وجوبا والتقدير لولا زيد موجود وقد سبق ذكر هذه المسألة في باب الابتداء انتهى وبهم التحضيض مز وهلا اللاء لا وأولي هل أشار في هذا البيت إلى الاستعمال الثاني لولا ولوما وهو الدلالة على التحضير ويختصان حينئذ بالفعل نحو لولا ضربت زيدا ولو ما قتلت بكرا فإن قصدت بهم التوبيخ كان الفعل ماضيا وإن قصدت بهم الحث على الفعل كان مستقبلا بمنزلة فعل الأمر كقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقه أي لينفر وبقيه أدوات التحضير حكمها كذلك فتقول هل ضربت زيدا وألا فعلت كذا وألا مخففه كألا مشدده انتهى وقد يليها اسم بفعل مضمر علق او بظاهر مؤخر قد سبق أن أدوات التحضيض تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم وذكر في هذا البيت أنه قد يقع الاسم بعدها ويكون معمولا لفعل مضمر أو لفعل مؤخر عن الاسم فالأول كقوله هل التقدم والقلوب صحاح فالتقدم مرفوع بفعل محذوف وتقديره هل وجد التقدم ومثله قوله تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطر لولا الكمية المقنعة فالكمية مفعول بفعل محدود والتقدير لولا تعدون الكمية المقنعة والثاني كقولك لولا زيدا ضربت فزيدا مفعول ضربت انتهى الإخبار بالذي والالف واللام ما قيل أخبر عنه بالذي خبر عن الذي أن قبل استقر وما سواهما توسطه صلة عائدها خلف معطي التكملة نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فدر المأخذا هذا الباب وضعه النحويون لامتحان الطالب وتدريبه كما وضعوا باب التمرين في الصرف لذلك فإن قيل لك أخبر عن اسم من الأسماء بالذي فظاهر هذا اللفظ أنك تجعل الذي خبرا عن ذلك الاسم لكن الأمر ليس ذلك بل المجعول خبرا هو ذلك الاسم والمخبر عنه إنما هو الذي كما ستعرف فقيل إن الباء في بالذي بمعنى عن فكأنه قيل أخبر عن الذي والمقصود أنه إذا قيل لك ذلك فجئ بالذي واجعله بتداء وجعل ذلك لسم خبرا عن الذي وخذ الجملة التي كان فيها ذلك لسم فوسطها بين الذي وبين خبره وهو ذلك لسم وجعل الجملة تصلت الذي وجعل العائد على الذي الموصول ضميرا تجعله عوضا عن ذلك لسم الذي صيرته خبرا فإن قيل لك أخضر عن زيد من قولك ضربت زيدا فتقول الذي ضربته زيد، فالذي مبتدى وزيد خبر، وضربته صلة الذي، والهاء في ضربته خلف عن زيد الذي جعلته خبرا وهي عائدة على الذي انتهى. وباللذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المثبت، أي إذا كان الاسم الذي قيل لك. أخبر عنه مثنا فجئ بالموصول مثنا كالذين وإن كان مجموعا فجئ به كذلك كالذين وإن كان مؤنة فجئ به كذلك كالتي والحاصل أنه لا بد من مطابقة الموصول للسم المخبر عنه به لأنه خبر عن ولا بد من مطابقة الخبر للمخبر عنه إن مفردا فمفرد وإن مثنى فمثنى وإن مجموعا فمجموع وإن مذكرا فمذكر وإن مؤنثا فمؤنث فإذا قيل لك أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين قلت اللذان ضربتوهما الزيدان وإذا قيل, وإذا قيل أخبر عن الزيدين من ضربة الزيدين قلت الذين ضربتهم الزيدون وإذا, وإذا قيل أخبر عن هند من ضربت هند قلت التي ضربتها هند انتهى قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هنا قد حتما كذل عنه بأجنبينا بمضمر شرط فراع ما رعوا يشترط في الاسم المخبر عنه بالذي شروط أحدها أن يكون قابلا للتأخير فلا يخبر بالذي عما له صدر الكلام كأسماء الشرط والاستفهام نحو من وما الثاني أن يكون قابلا للتعريف فلا يخبر عن الحال والتمييز الثالث أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي فلا يخبر عن الضمير الرابط للجملة الواقعة خبرا في زيد ضربته الرابع أن يكون صالحا للاستغناء عنه بمضمر فلا يخبر عن الموصوف دون صفته ولا عن المضاف دون المضاف إليه فلا تخبر عن رجل وحده من قولك ضربت رجلا ضريفا فلا تقول الذي ضربته ظريفا الرجل لأنك لو أخبرت عنه لوضعت مكانه ضميرا وحينئذ يلزم وصف الضمير والضمير لا يوصف ولا يصف به فلو أخبرت عن الموصوف مع صفته جاز ذلك لانتفاء هذا المحتور كقولك الذي ضربته رجل ظريف وكذلك لا تخبر عن المضاف وحده فلا تخبر عن غلام وحده من قولك ضربت غلام زيد لانك تضع مكانه ضميرا كما تقرر والضمير لا يضاف فلو أخبرت عنه مع المضاف اليه جاز ذلك لانتفاء المانع فتقول الذي ضربته غلام زيد انتهى وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم إن صح صوغ صلة منه لأل كصوغ واق من وق الله البطل يخبر بالذي عن الاسم الواقع في جملة اسمية أو فعلية فتقول في الإخبار عن زيد من قولك زيد قائم الذي هو قائم زيد وتقول في الإخبار عن زيد من قولك ضربت زيدا الذي ضربته زيد ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم إلا إذا كان واقعا في جملة فعلية وكان ذلك الفعل مما يصح أي يصاغ منه صلة الالف واللام كاسم الفاعل واسم المفعول ولا ولا يخبر بالالف واللام عن الاسم الواقع في جملة اسمية ولا عن الاسم الواقع في جملة فعلية فعلها غير متصرف كالرجل من قولك نعم الرجل إذ لا يصح أن يستعمل من نعم صلة الالف واللام وتخبر عن الاسم الكريم من قولك وقى الله البطل فتقول الواق البطل الله وتخبر أيضا عن البطل فتقول الواقيه الله البطل انتهى وإن يكن ما رفعت صله ال ضمير غيرها أبين وانفصل الوصف الواقع صلة لأل إن رفع ضميرا فاما ان يكون عائدا على الألف واللام أو على غيرها فإن كان عائدا عليها استتر، وإن كان عائدا على غيرها انفصل فإذا قلت بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة فإن أخبرت عن التائف بلغت قلت المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا ففي المبلغ ضمير عائد على الألف واللام فيجب استتاره وإن أخبرت عن الزيدين من المثال المذكور قلت المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان فأنا مرفوع بالمبلغ وليس عائدا على الألف واللام لأن المراد بالألف واللام هنا مثنى وهو المخبر عنه فيجب إبراز الضمير وإن أخبرت عن العمرين من المثال المذكور قلت المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العمرونة فيجب إبراز الضمير كما تقدم وكذا يجب إبراز الضمير إذا أخبرت عن رسالة من, المذكور من المثال المذكور لأن المراد بالألف واللام هنا الرسالة والمراد بالضمير الذي ترفعه صلة ال المتكلم فتقول المبلغها أنا من الزيدين إلى العمرين رسالة انتهى العدل ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما احاده مذكرة الضد جرد والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر تثبت التاء في ثلاثة وأربعة وما بعدها إلى عشرة ان كان المعدود بها مذكرا وتسقط إن كان مؤنثا ويضاف إلى جمع نحو عندي ثلاثة رجال وأربع نساء وهكذا إلى عشرة وأشار بقوله جمعا بلفظ قلة في الأكثر إلى أن المعدود بها إن كان له جمع قلة وكثرة لم يضف العدد في الغالب إلا إلى جمع القلة فتقول عندي ثلاثة أفلس وثلاث أنفس ويقل عندي ثلاثة فلوس وثلاث نفوس ومما جاء على غير الأكثر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ فأضاف ثلاثة إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة وهو أقراء فإن لم يكن للإسم إلا جمع كثرة لم يضف إلا إليه نحو ثلاثة رجال انتهى ومئة والألف للفرد أضف ومئة بالجمع نزرا قد رضف قد سبق أن ثلاثة وما بعدها إلى عشرة لا تضاف إلا إلى جمع وذكر هنا أن مئة وألفا من الأعداد المضافة وأنهما لا يضافان إلا إلى مفرد نحو عندي مئة رجل وألف درهم وورد إضافة مئة إلى جمع قليلا ومنه قراءة حمزة والكسائي ولبثوا في كهفهم مئة سنين بإضافة مئة إلى سنين والحاصل أن العدد المضاف على قسمين أحدهما ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو من ثلاثة إلى عشرة والثاني ما لا يضاف إلا إلى مفرد وهو مئة وألف وتثنيتهما نحو مئة درهم وألف درهم وأما إضافة مئة إلى جمع فقليل انتهى وأحد ذكر وصيلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر وقل لدى التأنيف إحدى عشرة والشين فيها عن تميم كسرة ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فسع القصد ولثلاثة وتسعة وما بينهما ارقبا ما قدما لما صرغ من ذكر العدد المضاف ذكر العدد المركب فيركب عشرة مع ما دونها إلى واحد نحو 11 و 12 و 13 و 14 إلى عشر هذا للمذكر وتقول في المؤنت 11 و 12 و 13 و 14 إلى 19 فللمذكر أحد و 2 وللمؤنت 11 وأما ثلاثة وما بعدها إلى 9 فحكمها بعد التركيب كحكمها قبله فتثبت التاء فيها إن كان المعدود مذكراً وتسقط إن كان مؤنثا وأما عشرة وهو الجزء الأخير فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكرا فتقول عندي ثلاثة عشر رجلا وثلاثة عشرة امرأة وكذلك حكم عشرة مع احدى مع أحد احدى واثنين واثنتين فتقول أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا بإسقاط التاء وتقول احدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة بإثبات التاء ويجوز في شين عشرة مع المؤنث التسكين ويجوز أيضا كسرها وهي لغة تميم انتهى وأول عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشى أو ذكر وليال غير الرفع ورفع بالالف والفتح في جزئي سواهما ألف قد سبق أنه يقال في العدد المركب عشر في التذكير وعشرة في التأنيف وسبق أيضا أنه يقال أحد في المذكر وإحدى في المؤنث وأنه يقال ثلاثة وأربعة إلى تسعة بالتاء للمذكر وسقوطها للمؤنث وذكر هنا أنه يقال إثنى عشر للمذكر بلا تاء في الصدر والعجز نحو عندي إثنى عشر رجلا ويقال إثنتى عشرة امرأة للمؤمنة بتائن في الصدر والعجز ونبه بقوله واليا بغير الرفع على أن الأعداد المركبة كلها مبنية صدرها وعجزها وتبنى على الفتح نحو أحد عشر بفتح الجزئين وثلاث عشرة بفتح الجزئين ويستثنى من ذلك إثنى عشرة واثنة عشرة فإن صدرهما يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا كما يعرب المثنى وأما عجزوهما فيبنى على الفتح فتقول جاء اثنى عشر رجلا ورأيت اثني عشر رجلا ومررت باثني عشر رجلا وجاءت اثنتى عشرة امرأة ورأيت اثنتى عشرة امرأة ومررت باثنتى عشرة امرأة انتهى وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حين قد سبق أن العدد مضاف ومركب وذكر هنا العدد المفرد وهو من عشرين إلى تسعين ويكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث ولا يكون مميزه إلا مفردا منصوبا نحو عشرون رجلا وعشرون امرأة ويذكر قبله النيف ويعطفه عليه. فيقال أحد وعشرون واثنان وعشرون وثلاثة وعشرون بالتاء في ثلاثة وكذا ما بعد الثلاثة الى التسعة للمذكر ويقال للمؤنث أحد وعشرون واثنان وعشرون وثلاثة وعشرون بلا تاء في ثلاث وكذا ما بعد الثلاثة الى التسعة وتلخص مما سبق ومن هذا ان أسماء العدد على أربعة أقسام. مضافة ومركبة ومفردة ومعطوفة وميز مركبا بمثل ما ميز عشرون فسويا أي تمييز العدد المركب كتمييز عشرين وأخواته فيكون مفردا منصوبا نحو أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة وإن أضيف عدد مركب يبقى البنى وعجز قد يعرب يجوز في الأعداد المركبة إضافتها إلى غير مميزها ما عدا إثني عشر لا يضاف فلا يقال إثنى عشرك وإذا أضيف العدد المركب فمذهب البصريين أنه يبقى الجزآن على بنائهما فتقول هذه خمسة عشرك ومررت بخمسة عشرة بفتح آخر الجزئين وقد يعرب العجز مع بقاء الصدر على بنائه فتقول هذه خمسة عشرك ورأيت خمسة عشرك ومررت بخمسة عشرك انتهى وصغ من اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعلة واختمه في التأنيث بالتا ومتى ذكرت فذكر فاعلا بغير تا يصاغ من اثنين إلى عشرة اسم موازن لفاعل كما يصاغ من فعل نحو ضارب من ضربة فيقال ثان وثالث ورابع إلى عاشر بلا تاء في التذكير وبتاء في التأنيث وإن ترد بعض الذي منهبني تضف إليه مثل بعض بين وإن ترد جعل الأقل مثلما فوقف حكم جاعل له حكما لفاعل المصوغ من اسم العدد استعمالان أحدهما أن يفرد فيقال ثان وثانية وثالث وثالثة كما سبق. والثاني ألا يفرد وحينئذ إما أن يستعمل مع ما اشتق منه وإما أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه ففي الصورة الأولى يجب إضافة فاعل إلى ما بعده فتقول في التذكير ثانية اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة إلى عاشر عشرة وتقول في التانيث ثانية اثنتين وثالثة ثلاثة ورابعة اربع إلى عشرة عشر والمعنى, والمعنى أحد اثنين وإحدى اثنتين وأحد عشرين وإحدى عشرة وهذا هو المراد بقول وإن ترد بعض الذي البيت أي وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه إلى عشرة بعض الذي بني فاعل منه أي واحدا مما اشتق منه فاضف إليه مثل بعض والذي يضاف إليه هو الذي اشتق منه وفي الصورة الثانية يجوز وجها أحدهما إضافة فاعل إلى ما يليه والثاني تنوينه ونصب ما يليه به كما يفعل باسم الفاعل نحو ضارب زيد وضارب زيدا فتقول في التذكير ثالث اثنين وثالث اثنين ورابع ثلاثه ورابع ثلاثه وهكذا الى عاشر تسعه وعاشر تسعه وتقول في التانيث ثالثه اثنتين وثالثه اثنتين ورابعه ثلاث ورابعه ثلاثة وهكذا الى عاشره تسع وعاشره تسعه والمعنى جاعل الاثنين ثلاثه والثلاثه اربعه وهذا هو المراد بقوله وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق أي وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه جعل ما هو أقل عددا مثل ما فوقه فاحكم له بحكم جاعل من جواز الإضافة إلى مفعوله وتنوينه ونصبه انتهى وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي فيه وشاع الاستغناب حادي عشرة ونحوه وقبل عشرين ذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد قد سبق أنه يبنى فاعل من اسم العدد على وجهين. أحدهما أن يكون مرادا به بعض مشتق منه كثانيثنين والثاني أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوق اثنين وذكر هنا أنه إذا أريد بناء فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الأول وهو أنه بعض مشتق منه يجوز فيه ثلاثة أوجه أحدها أن يجيء بترتيبين صدر اولهما فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث وعجوزهما عشر في التذكير وعدى في التأنيث وصدر الثاني منهما في التذكير احد، واثنان وثلاثه التبكير اخو тебя وفي التأنيث احدة، واثنتان مثلا بلا تان�ة العشر نحو ثالث عشر ثلاثة عشر وه thin الثاتل عشر تسعة عشرة و ثالثة عشرة ثلاثة عشرة إلى تاسعة عشرة تسعة عشرة وتكون الكلمات الأربع مبنية على الفتح الثاني أن يقتصر على صدر المركب الأول فيعرب ويضاف إلى المركب الثاني باقيا الثاني على بناء جزئيه نحو هذا ثالث ثلاثة عشر وهذه ثالثة ثلاثة عشرة الثالث أن يقتصر على المركب الأول باقيا على بناء صدره وعجزه نحو هذا ثالث عشر وثالثة عشر وإليه أشار بقوله وشاع استغنى بحادي عشر ونحوه ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني وهو أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه فلا يقال رابع عشر ثلاثة عشر وكذلك الجميع ولهذا لم يذكره المصنف واقتصر على ذكر الأول وحادي مقلوب واحد وحادية مقلوب واحدة جعلوا فاءهما بعد لامهما ولا يستعمل حادي إلا مع عشر ولا تستعمل حادي إلا مع عشرة ويستعملان أيضا مع عشرين وأخواتها نحو حادي وتسعون وحادية وتسعون وأشار بقوله وقبل عشرين البيت إلى أن فاعلا المصوغة من اسم العدد يستعمل قبل العقود ويعطف عليه العقود نحو حادي وعشرون وتاسع وعشرون إلى التسعين وقوله بحالتيه معناه أنه يستعمل قبل العقود بالحالتين اللتين سبقتا وهو أي قال فاعل في التذكير وفاعل في التأنيث انتهى وتأين وكذا ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرينك كم شخصا سما وأجزا تجره من مضمرا الونية كم حرف جر مظهرا كم اسم والدليل على ذلك دخول حرف الجر عليها ومنه قولهم على كم جذع سقفت بيتك وهي اسم لعدد مبهم ولا بد لها من تمييز نحو كم رجلا عندك وقد يحذف للدلالة نحو كم صمت أي كم يوما صمت وتكون استفهامية وخبرية فالخبرية سيذكرها والاستفهامية يكون مميزها كمميز عشرين وأخواته فيكون مفردا منصوبا نحو كم درهما قبضت ويجوز جره بمن مضمرة إن وليت كم حرف جر نحو بكم درهم اشتريت هذا أي بكم من درهم فإن لم يدخل عليها حرف جر وجب نصبه انتهى واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرة ككم كأي وكذا وينتصب تمييز ذين أو به صل من تصب تستعمل كم للتكسير فتميز بجمع مجرور كعشرة أو بمفرد مجرور كمئة نحو كم غيمان ملكتا وكم درهم أنفقتا والمعنى كثير